بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 هذا خلق الله فَأَرُونِي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال قَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يشكر لله لِلَّهِ أَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يشكر لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد.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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبئكم, فأنبئكم بما كنتم تعملون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 يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أصابك وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 وَيَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُونُ